تصبر صدرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعيم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يرد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وتصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينتهي من زاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأورا هن الإنسان خلقها نوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا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 من عذاب ربهم مشتقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فَمَنِ ابْتَغَى وَرَأَى ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَأَى ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هم وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعْهِهِمْ رَاعُونَ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 لخيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدوا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون قاشعة أبصرهم ترهقهم ذل ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.